إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين, والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك شرر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضو عنه ذلك لمن خشي ربه